انه عليم بذات الصُّدُورِ وما من داء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 إنما يحبس ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه لا يأوس كفور ولئن أذقناه نعمة بعد ضراء أمست لا يقول النذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلا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 وبصيرون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 وَنَادَى نُوحُ الرَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْ تَأْحَكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لِيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِضُكَ إِنِّي أَعِضُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ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 وك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آل هاتنا بسوء قال إني أشهد الله وشهد أني بريء أني بريء من مما تشركون من دونه فك دوني جميعا ثم لا تضرون إني توكلت على الله ربى وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها.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 فَلَمَّا ذَهَبَ عن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهم مُنِيبًا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 قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإن لنا فينا ضعيفا ولو لا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز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 ارهم جاسمين أن لم يغنوا فيها ألا بعدا كَمَا كما بعدت ثمود ولقد أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ وسلطان مبين إلى فرعون وملئه أَمْرَ أمر وَمَا وما أمر فرعون بِرَشِيدٍ برشيد قَوْمَهُ يَوْمَ يوم القيامة فأوردهم النار وَبِئْسَ الْوِرْدُ الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرآن قصه عليك منها قائم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 وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إن عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون